تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مروى بالبينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم, من بعدهم من بعد ما جاء